الوضع على يا الفضاء ونسمخ يا منا ابدائي اللي يذل حرام نزله حرمنا شوية شوية على زينبها معلوم في هذا الارايا ين دمنا موعاد بها الوعدي من الله وحبي يلا هالمقطع تحفظه انت اقرا وياي ان كان هذه كربلاء يا رب لا اعيد عني اعيدها ان كان هذا يا رب لا يا رب لا كمل ونجل ترى لا حات علامات اي ما اجور لازم بجالب هالنهار لقضي وجادنا على الغبره شلي جمشاب وادي الشباب ها جمشاب ما يهناه شباب يظل معفو واحنا بعراء ظل عراء هذي مصارعنا طير المنون اسمه على راسي نعيب